ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدما بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السن بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا فمفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزلته روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا ليثبت الذين امنوا وهدوا وبشرى للمسلمين